شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه طيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الإيمان وما يتعلق به من مسائل وأحكام وبين يدينا اليوم الفصل الذي عقده الإمام السفاريني رحمه الله تعالى بقوله باب في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والبعث والنشور قال وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حقا كهدم الكعبة وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبة وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن طلوع الشمس, طلوع الشمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار هذا هو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه المسائل المتعلقة بالآخرة وإذا قيل الآخرة فإن القبر أول منازل الآخرة كما قال أهل العلم فإذا مات الإنسان ففارقت روحه جسده دخل في أول منزلة من منازل الآخرة قال المصنف وكل من صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار كل من صح في الأخبار في أبواب الدين عموما وفي أبواب العقائد خصوصا وفي أبواب الغيبيات على وجه الأخص فالدين جاء بثلاثة أشياء أحكام وأخلاق وأطائد هذا هو دين الإسلام أحكام أمر ونهي حلال وحرام وأخلاق من عفة وكرم وشجاعة ونحو ذلك من المعاني وأطائد الأطائد منها أشياء تشاهد بالعين كالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالصحابة شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه وصدقوه والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقائد الإسلام لابد أن يؤمن به ليصير مسلما ومنك دوانب من العقائد لا يراها الإنسان إما مما حدث وإما مما لم يحدث هناك الشيء من العقائد حدثت كخلق الله عز وجل القلم وكتابة المقادير وخلق الجنة والنار هذه أشياء حدثت ولم نرها وهي من العقائد ونؤمن بها وهناك أشياء من العقائد لم تحدث ستحدث تنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي في آخر الزمان وسؤال الملكين لكل واحد منا بعد أن يموت في قبره والنفخ في الصور وجمع الناس يوم القيامة يوم الدين ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار هذه أمور لم تقع لكنها من العقيدة ونؤمن بها لهذا قال المصنف كل ما صح من الاخبار. والخبر هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير اخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بذكر الأخبار قبل أن يذكر الطرآن لأن أكثر الخصومة بين الطوائف والفرق في أمر الحديث وفي أمر السنم أكثر الذين خالفوا خالفوا أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قدم ذكر الأخبار لمزيد العناية والاهتمام بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه أنزلنا إليك الذكر الذي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم هذا التنزيل الثاني هما تنزيلان هما تنزيلان من رب العالمين التنزيل الأول المذكور في هذه الآية هو السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو من عند الله عز وجل لهذا قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على رب العالمين ولا يقول شيئا من عنده بل كل ما يقوله من عند من من عند الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر الذي هو السنة والحديث لتبين للناس من نزل إليهم الذي هو القرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه القرآن أمر بالصلاة جاءت السنة فبينت أن هذه الصلوات خمس القرآن أمر بالصلاة قبل طلوع الشمس التي هي صلاة الصبح جاء القرآن فبين أنها ركعتين جاءت السنة فبينت أنها, ركعت فبينت أنها ركعتين القرآن أمر بالصلاة قبل الغروب التي هي صلاة العصر جاءت السنة فبينت أن صلاة العصر أربع ركعات وهكذا القرآن يؤمر بأشياء مجملة فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كل ما صح قوله صح قيد معتبر وشرق لابد من التنبه له أن يأتد الإنسان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار لا يكون كحاطب الليل الذي يجمع كل شيء حاطب الليل هو الذي يخرج من الليل فيريد أن يحتطب فتقع يده على شجر وتقع يده على حجر وتقع يده على أقرب وأصعب لأنه حاطب ليل لا يرى شيئا إنما ما وجله أمامه أخذا فرض ما آبى نفسه بأن لبغته أقرب أو تعباه وربما حمل ما لا ينفعه وربما حمل عظما فلا يكون الإنسان مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحاطب إليه ليس كل ما فيه قال رسول الله نقبله ليس كل حديث صدر بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله لا وإنما نقبل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صح لنا سنده ومتنه ونعرف ذلك بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين والأئمة المحدثين وهناك كتب صنفت في بيان الصحيح والبعيث فصنف البقاري كتابه الصحيح وصنف مسلم كتابه الصحيح وصنف العقيني كتابه الضعفة فتجد أن الأئمة من المحدثين اعتنوا بالصحيح من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا ايضا بالضعيف اعتنوا بالصحيح ليبينوا صحته واعتنوا بالضعيف ليبينوا ضعفه حتى لا تقع الأمة في عبادة الله عزا وجل على جهز او لكي لا تعبد الأمة ربها بأمر لم يأمر الله عزا وجل به وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجود احاديث مكذوب عليه لهذا قال في الحديث المتواتر عن عائشة وابن عمر وابن هويرا وانس وغيرهم من كذب علي متعمدا فهل مقعده من النار لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه علم أنه هناك من سيكذب عليه هناك من سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتروى عنه الآن في المجالس وفي كثير من الأماكن أحاديث وأحاديث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافه من الايمان هذا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام اصبر يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم اطرب العلم ولو في الصين هذا حديث موضوع يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مدينه العلم وعلي بابها هذا لا اصمله يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ياسيل لما قري اتله هذا لا اصمله وهكذا تنتشر أمثال هذه الأحاديث على أنسرة الناس ويتلقونها في المجالس ويروناها في بيوتهم لكن لا بد للعبد أن يتثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد من تثبته في خبر يخصه أو يخص قريبا إذا كنا نأمل نتثبت ونتحرى ونبحث عن صحة الأخبار التي تتعلق بنا أو تتعلق بأقاربنا فمن باب أولى أن نتثبت وأن نحرص على معرفة صحة الأخبار التي تروى عن أحد الخلق إلينا الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالده ومن الناس أجمعين من تمام هذه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ألا ترعي عنه إلا ما تأكدت من أنه قاله عليه الصلاة والسلام إلا ما تأكدت وإلا فالكذب عليه كثير عليه الصلاة والسلام لكن قيض الله تعالى لهذه الأمة رجالا حفظة المتقرين زهاد عباد ميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا الصحيحة بصحته وبيّروا الضعيفة وسبب ضعفه بقي أن هذه الأمة تبحث عن أقوال هؤلاء العلماء بقي فقط أن تبحث هذه الأمة في أقوال العلماء أن تبحث عن الحديث الصحيح قال كل ما صح من الأخبار كل ما صح من الأخبار أو جاء التنزيل والآتار بدأ بالاخبار التي هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بها لكثرة الخلاف فيها وقيد ذلك بالصحيح ثم قال أو جاء التنزيل يقصد بالتنزيل هنا القرآن الكريم هو تنزيل تنزيل الكتاب لا ريب فيه قل أنزله روح القدس كتاب أنزلناه إليك مبارك وإلى غير ذلك من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها لفظة التنزيل فالقرآن منزل من عند الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله ورحمه غيره هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه سبحانه وتعالى يعود فالطرآن تنزيل من عند رب العالمين وسيرجع هذا الطرآن مرة أخرى ويجمع من صدور الرجال كما سيأتي بعد قليل في ذكري آيات وألامات وأشراف الساعة والآتار قال كل ما صحى من الأخبار أو جاء في التنزيل والآتار الآتار المقصود بها آثار الصحابة ما أضيف إلى أحد الصحابة رضوان الله عليهم يسمى أثر والأصرف الأثر أنه علامة المشي علامة المشي على الأرض قال الله عز وجل إنا نحن نفي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم آثارهم قال أهل العلم أي خطاهم إلى الخل وإلى الشر ثم يتآتار الصحابة آتارا لأن الناس يتبعون أو لأن الناس واجب عليهم أن يتبعوا آتار وخطأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذه ثلاثة أمور ترجع إليها الأمة كل صغير وكبير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآتار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإذا استمسك الناس بهذه الثلاثة عُصِمُوا من كل فتنة ومحلة وبليل وإذا ضيّع الناس أحد هذه الثلاثة وقعوا في مهاوي من الضلال ومن الانحراف والعياذ بالله وتقدم معنا الكلام على منزلة الصحابة وسيأتي مزيد كلام عليها في آخر هذه المنظومة قال من فترة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور من هنا إما أن تكون تبعضية أو أن تكون لبيان الجنس وكل المعنيين يكونوا صحيحا يقول من فتنة البرزخ يريد هنا أن يبين أننا يجب علينا أن نؤمن بما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله في أمر القبور في أمر القبور القبور جمع قبر والبرزخ في أصل في أصل لغة العرب هو الحاجز بين الشيئين developer قال الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني هما يلتقيان نعم لكن لا يدخل هذا في هذا لأن بينهما برزخ هذا البرزخ هو الحاجز ما بين الماء الحلو وما بين الماء المال ومن نظر إلى ملتقى نهر مع بحر وجد رأى هذا بعينه ورأى منطقة فاصلة ما بين البحر وما بين النهر أو ما بين المالك وما بين الحلو هذا هو البرزخ بين الشئائل ومنه سُمِّي القبر برزخ لأن القبر حاجز بين شئائل ما هما هذين مشئائل الدنيا والآخرة فالقبر بينهما القبر ما بين الدنيا وما بين الآخرة فهو يُشْبِهُ الدنيا من جهةٍ أنّ القيامة لم تقنπόistance ويُشْبِهُ الآخرة من جهةِ أنّه يبدأُ حساب العبّ من داخل القبر يبدأُ حساب العبّ من داخل القبر ويبدأُ سُؤالِه عما كانَّ يَعْمَل من داخل القبر ويبدأُ نعيمُهُ أو عذابُه من داخل القبر فالقبر بُغْزذا ما بين الدنيا وما بين الآخرة فيه شبه من الدنيا من وجه وفيه سبهم من آخرة من وجه آخر ولهذا سمي برزخا قال من فتنة القبور الفتنة تطلق ويراد بها معاني تطلق الفتنة ويراد بها الامتحان والاختبار كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان واختبار لكم وكما قال الله عز وجل ألف لهم مين أحسب الناس أن يترفوا أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون أي لا يمتحنون ولا يختبرون وتطلق الفتنة على الأمر المشتبه الذي لم يتبين حقيقته للناس يقال هذه فتنة نعصم منها أنفسنا فتنة أي أمر مشتبذ غير واضح أمره عند الناس وتطلق الفتنة على الأمر الشر الذي يكون شرا كقولهم فتن فلان عن دينه بكذا فتن أي وقع في هذه الفتنة في شرها في شرها وقال وقعت الفتنة أي أصيب بالشر فالفتنة تطلق ويراد بها عدة معاني بهذه الاعتبارات قال من فتنة البرزخ والمقصود بفتنة البرزخ هنا كل هذه المعاني كل هذه المعاني يقصد من فتنة البرزخ الاختبار والامتحان لأن الإنسان يختبر ويمتحن في قبره ويسأل ويقصد من فتنة البرزخ أنها الأمر الأمر فالمنافق يستبه عليه الأمر داخل قبره وكذلك الكاثر وأيضا تطلق فتنة القبر لأن بعض الناس يضيع في هذه الفتنة ولا يستطيع يجيب فيكون قد اختتن داخل قبره ويأتيه الفتان او الفتانان كما سيأتي بعد قليل ذكره وقد قال عليه الصلاة والسلام في مراه الإمام مسلم عن زيد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له فحاجت عنه حتى كادت أن تلقيه فإذا ستة قبور أو خمسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه القبور فقال رجل أو قال من متى منذ متى كانت هذه القبور فقال رجل من الصحابة هذه القبور منذ أهل الإشراك أو من أهل الإشراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعه لولا أن تدافنوا أي لولا أن يدفن بعضكم بعضا أحياء من شدة الخوف مما يكون في هذه القبور من أصوات مرعبة ومزعجة ومن صرار ومن عوين ومما يكون في هذه القبور من عذاب ومن أهوال ومن بلاية قال لولا أمتدى فن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب, من عذاب القبر ما أسمعه قال كما أقبل علينا بوجهه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر هذه فتنة القبور في الصحيحين ان اسماء رضي الله عنها في حديث الكسوف لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ولقد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثلًا او قريبًا من فتنه الدجال اوحي الي انكم تفتنون أي تمتحنون وتختبرون اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل أو تقريبا من فتنة الدجال ووفتن الدجال أظ مفتنة على وجه الأرض. ووفتنة القبر أعظ مفتثنة في باط من الأرض. ولذا قالمثل أو قريبا من الفتنة الدجال ففتنة الدجال فوق الأرض ووفتنة القبور تحت الأرض وهما أعظ فتنتان عن ي قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو طريبا من فتنة الدجال ما هي هذه الفتنة هذه الفتنة هي فتنة الانتهار أولا ثم فتنة قبح المنظر أو رهبة المنظر لهذين الملكين الذين سيسألانه فإنهما يأتيان كما في سنن الترمذي أو أزرقان وهذا يأتي ذكره بعد قليل ثالثا فت... قلنا أولا فتنة الانتهاء ينتهي رالي ثانيا فتنة هول المنظر لأنهم يراهما في منظر مئيب ومهول ثالثا ضمة القبر فإن القبر يضمه ضمة عظيمة ثم يفرج عنه ثم يسأل بعد ذلك فيأتيه السؤال بعد هذه الثلاثة فيأتيه السؤال بعد هذه الثلاثة بعد أن يرى الملكين على هذه الهيئة المخيفة وبعد أن, ين... وبعد أن يضمه القبر ضمة شديدة وبعد أن ينتهرانه ولهذا جاء في بعض الأخبار في صحيح بن حبان وغيره قال السحابة يا رسول الله إذا لنهبل فلا يجيب انهبل أي يذهب صوابه ولا يستطيع أن يجاوز فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المقام ليس مقام عقل وإنما هذا المقام مقام قلب وتوفيق وتثبيت من رب العالمين فرهذا جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال عليه الصلاة والسلام في القبر في القبر هذا التثبيت من الله عز وجل لأهل الإيمان بالقول الثابت يكون في قبورهم لأن الملك لا يسأله بتلطف لا يقول له لو, لو سمحت لدي سؤال أريد أن أسألك سؤال كلا وإنما ينتهراني من ربك ينتهران الانتهارا شديدا لا دينه ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهذا الانتهار يأتيه بعد أن يكون القبر ضمه ضمة شديدة عظيمة وضمة القبر لا خبرها عند الإماني أحمد في المسند من طريق عويد الله بن عمر العمري المصدر الناس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سأل بن معاذ إن هذا الرجل إن هذا الرجل يقصد سعد بن معاذ الله عنه تحرك له الأرس وفتحت له أبواب السماء وسهده سبعون ألف ملك وضمه القبر ضمة ثم فر جعل وفي حديث الآخر في مسلم الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لقد ضمه القبر ضمة لو نجى منها أحد لنجى منها سعد ابن معاد وسنده أسى فضمة القدر هذه لا ينجو منها لا ولي فالع ولا منافق فالع الكل يضمون هذه الضمة وهذه الضمة جزء من الامتحان وجزء من الاحتبار وجزء من سكنة القبر فإن كان مؤمنا كان هذا آخر ضيق يمر عليه إلى الأجل إن كان مؤمناً كانت هذه الضمة آخرة إن يلاله من الضيق وإن كان كافراً أو فاجراً أو آقياً أو منافقاً والعياذ بالله كانت هذه الضمة أول عذاب يلاقي أستاهد أنه بعد كل هذا يسأل يأتيه هذان الملكان قيل اسمهما منتر ونكيل وفي ذكر اسمهنا أو تحديد هذا الاسم خلاف بين أهل العلم بناء على الخلاف الوارد في الصحة في الحديث الذي رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر أحدكم جاءه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير فهذا الحديث مختلف في صحة لأن عبد الرحمن ابن إسحاق تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وتكلم فيه أيضا يحيى بن معين قال عنه الإمام أحمد صالح بجرون صالح وقال عنه النسائي ليس بالقوي وقال عنه يحيى بن معين صوينح ووثقوا أيضا جماعة من أهل العلم وأكثر من ذنب عبد الرحمن بن إسحاق ذنبه لأنه كان يرى القدر كان قدري قال يحيى القطان سألت أهل المدينة فوجدتهم لا يحمدونه والسبب في أنهم لا يحمدونه لأنه كان قدري وكان أهل المدينة أئمة في السنة أئمة في السنة وأقوياء وأشداء على أهل البدع فكانوا لا يحمدونه لقدريته وهو على الراجح صدوق فلهذا روى وهو عليه الامام مسلم وروى له اصحاب السنن والبخاري استشهد به استشهادا وان لم يروي له روايه لكن هو بالجمله صدوق والامام احمد رحمه الله صحح هذا الخبر واحتج به وقال وقال الامام أحمد رحمه الله نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير فروجئ في منكر ونكير فقال هكذا هو قال هكذا هو أي أن هذا ثابت أي أن الملكان ثابتان بالإجمع أما تسميتهما بمنكر ونكير ففيه نزاع يسير بين أهل العلم معظم يقول لا يسح هذه التسمية لأنه لا يصحح الخبر أو يطعن في الخبر بعبد الرحمن بن إسحاب وبعضهم يصحح هذه التسمية منكر ونكير ويصحح الخبر الوارد في ذلك ويقبل رواية عبد الرحمن بن إسحاب وتصحيح الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة الحديث وجبل من جبال الحفظ ومن أكثر الناس معرفة بالرجال وقد احتج بهذا الخبر وصححه وجعل ذلك جزءا من عقيدته رحمه الله تعالى فالأصح اذا تسميتهما بمنكر ونكير قيل منكر وقيل منكر بالكسر والأصح بالفتح منكر ونكير منكر لأن صورته مخيفة ونكير الآخر لأنه ينتهد لأنه ينتهد وقيل هو ملك واحد وهذا جاء في بعض الروايات لكنه لا لا, لا يجل على أن على عدم وجود الثاني لأن الأحاديث التي وردت بذكر الملكين كثيرة ومستفيدة كقوله صلى الله عليه وسلم في ايتيه ملكان فيقعدانه فيقولان فيقعدان من ربك حديث البراء في مسند الإمام يحمد وحديث أنس في البخاري ومسند فكون بعض الأحاديث ذكرت فتانا واحدا أو ذكرت سائلا لا يعني هذا عدم وجود الثاني لأن الأحاديث الأخرى أثبتت وجود ملك آخر أثبتت وجود ملك آخر يسأل ويفقل الإنسان ويمتحنهم في قبله قال من فتنة البرزخ والقبول هذه هي أول الفتنة فتنة هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء في الصحيحين فيقال فيقولان له ما علمك بهذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقولان نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا وأما الكافر أو المنافر فيقولان ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان له لا جريت ولا تليف فيضربانه وفي بعض الاخبار بمرزبه وفي بعض الاخبار بمزربه بتقديم الزاي وفي بعض الاخبار ف في بعض الاخبار فيضربانه بمرزبه فيصرخ صرخه يسمعها كل من على وجه الأرض وفي بعض الأخبار فيضربانه بمزربة فيغوص في الأرض سبعون ذراعا وهذا جاء في مسند الإمام يحمد في حديث البراء بن عازب وسند حسن ولعله يحدث الأمرار معا يصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الثقلي أي إلا الجن والإنس وفي نفس الوقت يغوص بها من في الأرض سبعين ذراعا من هذه الضربة التي يضربها له الملك وهذا الباب الذي هو باب القبر وما يكون فيه من عذاب أو نعيم وقال من بعد الطوائف الضالة انكارا والمقصود بذلك طائفة المعتزلة في السابق وأذنابهم من العقلانيين في الله فالمعتزلة أنكروا عذاب القبر أنكروا عذاب القبر ولا المؤمنوا به ولا المصدقون ووجه إنكارهم لعذاب القبر أنه أن العقول لا تثبته وجه إنكار المعتزلة لعذاب القبر أن العقول لا تثبته وعندهم أي من أصول دينهم المعتزلة هؤلاء أن كل ما لا يقبله الأقل لا يجعلونه من الدين ويتأولونه ويتأولونه فيؤولون عذاب القبر بظلمة القبر لا يقولون عذاب بمعنى العذاب الحقيقي ويتأولون في ذلك تأويات بعيدة وفاسدة لأنهم عذاب القبر على عقودهم فقالوا نحن الآن نكفر الميت ثم تعرض للإنسان الحاجة فيحفر هذا القبر لأي سبب من الأسباب فلا يرى الميت قد عدد ولا يراه جالسا الخبر فيه فيقعدانه ثم قالوا كيف يقعد في هذه الحفرة الضيقة وتدوضع عليه النبل قالوا هذا أمر لا تقبله العقول هذا أمر لا تقبله العقول قال إذن لا يوجد شيء اسمه عذاب قبر وجاء العقلانيون والعلمانيون وأذنابهم من الشيوعيين وغيرهم والملاحدة والدهريين فأنكروا عذاب القبر جملة وتفصيلا منهم من يثبت البعث والنشور ولكنه لا يثبت عذاب القبر ومنهم من لا يثبت لا عذاب قبر ولا بعث ولا نشور العياب لله وهذا الغالب على العقلانيين والعلمانيين لا يثبتون لا عذاب القبر ولا يثبتون أيضا بعث الناس بعد يوم بعد النفذ الصور. وحجة المعتزلة التي تحتج بها من أن عذاب القبر ينافي العقول حجة ضعيفة وراهية لأما الشريعة ودين الإسلام جاء بما يحير العقول لكنه لم يجئ بما يستحيل عليها وهذه قائدة عند أهل العلم الشرع جاء بما يحير العقل نعم قد تحتار قد يحتار عقلك في بعض الأمور قد يحتار عقلك في بعض الأمور لبعض عقلك فخلق الانسان ضعيف ولبعث خلق السريعه جاء بما يحير العقول لكنها ما جاءت بما يستحيل عليها لا يوجد شيء من الاشياء التي جاء بها الشرع يكون محالا في العقل لا يمكن هذا ابدا الأمر الثاني القاعدة الثانيه التي قعدها اهل العلم أنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح نقل والمقصود بالنقل ما نقل إلينا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح لأن المشكات واحدة النقل الصحيح من عند من؟ من رب العالمي والأطل الصريح من خلق من؟ من خلق رب العالمين وما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف ولهذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا sectهوم المخالفة أن ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف فإذا كان النص صحيحا وكان العقل سليما لا لا لم يكن هناك أي تعارض لا يمكن أن يقع بين هذين الأمرين أي تعارض إذا وجد أذنى تعارض بين نص وبين عقل فهنا, فهنا أولا نتهم العقل أول ما نتهم نتأهم العقل لماذا؟ لأن طروء النقص على العقل أكثر من طروئه على النقل طروء النقص على العقل كثير أنت يرج عليك الذهود ويرج عليك النسيان ويرج على العقل الخطأ لذلك كل هذه أشياء ترد على أعقل العقلاء أعقل العقلاء ينسى أم لا ينسى ينسى أعقل العقلاء يزهل أم لا يذهل يذهل أعقل العقلاء يخطئ أم لا يخطئ <تصفيق> ورود هذه الأشياء على العقون أكثر من ورود النقص على النفوذ بنice وجود بعص في العقل أقرب من وجود بعص في النص رقص الذبع في النص عدم الثبوت أن يكون الحديث ضعيفا فأول ما نتهم نتهم العقل نقول هذا العقل ضعف وأجز عن أن يدرك حقيقة المعنى لكن إذا اجتمع العقلاء على هذا والمقصود من العقلاء هنا أصحاب الإيمان الذين هم أصحاب الأقل السليم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الآلمون هؤلاء هم أصحاب العقول السليمة أصحاب اليقين أصحاب الألباب إذا أجمعوا على رجل هذا المعنى فهنا نرجع. نرجع إلى النص فننظر هل هذا النص صحيح أم ضعيفاً هل هذا النص صحيح أم ضعيف لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل إلا وأحد أح وإلا وفي إحباه إحداهما خلل إما أن يكون العقل ضعيفا أو أن يكون هذا النص ليس صحيح إذا فتشنا في النص أو في الحديث فوجدنا أن الحديث اسماده صحيح ومثنه صحيح فهنا مباشرة نرجع إلى العقل بالاتهام نقول الأقل هو الذي لم يستطع أن يستوعظ لهذا قال ابن قيم رحمه الله وإذا تعارض نص لفظ وارد والأقل حتى ليس يلتقيان فالأقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان أو أن ذاك النص ليس بتابت ما قاله المعصوم بالبرهان لا يخلو الأمر من أحد هذين حينما يقع تعارض ما بين العقل وما بين حديث إما أن نقول العقل فاسد أو أن نرجع وننظر ونفتش في هذا النص فننظر إن كان النص صحيحا ثابتا بإسناد صحيح ثابت علمنا أن المشكلة في العقل العقل هو الذي لم يدرك كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم كم من إنسان كلام صحيح لكن العيب ليس في الصحيح العيب في تهمه هو هو فاهم الكلام الصحيح خطأا فإذا كان النص صحيحا نرجع بالاتهام على العقل مباشرة أما إذا وجدنا أن النص ضعيف فهنا نعم نقول العقل صحيح والنص هنا ليس بتابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عدم تبوته بسبب ضعف إما لوجود راو كذاب أو لوجود راو سيء الحفظ أو لوجود القطاع في السند أو لوجود علة أو لخذ ذلك من باب ضعف الحديث وهذا باب ومفحة آخر يرجع فيه إلى كتب المحددين ومجالس الحديث <تصفيق> لكن ابتداءا نحن نقرر أن العقل والنص لا يتعارضان ولهذا كتب الشيخ الإسلام عبد المزيم رحمه الله كتابه درأة عارض العقل والنقل ليبين فيها على من يسمون أنفسهم بالفلاسفة ويسمون أنفسهم بالمتكلمين ويسمون أنفسهم بالمناطقة ويسمون أنفسهم بالعقلانيين أو المعتزلة ثم ببعض الأحاديث والآيات التي يزعمون أنها تعارض العقل يزعمون أنها تعارض العقل فرد عليهم شيخ الإسلام المتيم رحمه الله ردا مفصلا وبين لهم أنه لا يوجد تعارض ما بين العقل وما بين النقل بشروق واحد أن يكون النقل صحيحا اثنان أن يكون العقل صريحا إذا تحقق هذين الشرطين إذا تحقق هذان الشرطان لا يوجد تعاربا بحالة من الأحوال إذا فقد أحد هذين الشرطين وقع التعارب عند ذلك وأغلب التعارض وأكثر التعارب بسبب الفهم الخاطئ بسبب نقص العقل نقص الآلة وهم يسمون أنفسهم عقلانيين ومناطقا ولكن الشيخ السلام عليهم رحمه الله لما رد عليهم بيّن لهم أنهم بمنطقهم متناقضين أنهم بمنطقهم متناقضين وأنهم بمنطقهم عليهم أن يحكموا على أنفسهم بالجنون لأنهم يقولون كلاما يقدمون بالمقدمات عقلية ثم يصلون بهذه المقدمات العقلية إلى معاني الفاسدة فاستخدم شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله نفس هذه المقدمات العقلية ليقبل بها النتائج الفاسدة التي وصلوا إليها كما قيل من فمك أدينك ثم بعد ذلك بعد أن بين لهم بقوائدهم الباطلة أن كلامهم ليس بصريح بصحيح رجع بعد ذلك فبين لهم الصواب وبين لهم أن القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت لتهدي القلوب لا لتحير العباد وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب الله عز وجل جاء ليبعث القمأنينة في القلب لا ليبعث الشك والريف فإن هذه الطواعد العقلية والمنطقية تبعث الشكوف في النفوس ولهذا يحكى أن الغزاري وكان من الفلسفة المتكلمين نقصة الغزاري الأول صاحب وحياء علوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد والآله وصحبه ومن ولها ما بعد قلنا أن الغزالي وكان من الفلاسفة في أول عهده ويقال أنه في آخر حياته رجع عن الفلسفة ونجم على ما كان عليه من دخول في كلام المناطق والمتكلمين يذكر أنه جاء يوما إلى جدته ودخل عليها فرحا مسرورا قال لها يا جدتي لدي ألف دليل عقلي على وجود الله من كان قضية وجود إلى كانت هي قضية القضايا عند الفلاسفة واصل هذا جاء من اليونان وكانوا ملاحظة يؤمنون بأنه لا إله وأن الطبيعة التي خلقته فدخل المعتزلة مع الـ الـ اليونانيين ومع الملاحدة في صراعات جدلية ولما كان الملاحدة لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة لم يستطع المعتزلة أن يحتجوا بالكتاب والسنة لأنه إذا احتج على وجود الله بالكتاب والسنة يقولوا ياه الملحد أنا لا أؤمن بكتابك هذا الذي تحتج به كلامك هذا حج عندك لكنه ليس بحجة عندك فاحتاج المعتزل أن يجادل ويناقش الملاحدة بماذا؟ بالعقل فقط بالعقل فقط فكانت قضية القضايا عندهم بينهم و بين الملاحدة إيجاد دليل عقلي على وزود الله لأنه إذا آمن بوزود إله لزمه أن يعبد هذا الإله وإذا لزمه أن يعبد هذا الإله كان لابد أن يؤمن بوجود رسل يبينون له كيف يعبد إلهه وإذا آمن بوجود رسول كان لابد أن يؤمن بوجود شريعة يأتي بها هذا الرسول وإذا آمن بوجود شريعة كان لابد أن يعلم أن هناك حلال وأن هناك حرام هكذا يتسلسل الأمر عنده بمنطق عقلي إشكال المعتزلة أنهم نقلوا استخدامهم للعقل من نقاشهم وجدالهم والمناظرات النا Hmm! الملاعظم إلى تحكيم العقل على القرآن والحديث حَتَّمُوا الْأَقْلَ فِي كلام الله وكلام رسوله فمع أن كلام الله وكلام رسوله حاكم عمحكم حافَل كلام الله وكلام رسوله حاكمان على كل ما سواهما القرآن يحكمنا لسنا نحن الذين نحكم القرآن السنطة تحكمنا لسنا لس نحن الذين نحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم والله يحكم ولا معقد لحكمه والله يحبي بالحق والذين العرى من دونه لا يقبول بشيء فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله حاكم على عطولنا وعلينا المعتزن جاءوا فحكموا عقونهم في كتاب الله وصلة رسوله وكان هذا من أعظم أسباب ضلالهم والله الله ما قلت في الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشن سلاخ القلب عن تحكيم هذا السرع والقرآن ورضا لآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان تحكيم العقون في كلام الله عز وجل من أعظم أسباب الضلال الذي وقع في هذه الأمور الشاهد أن الغزالي دخل على جدته فرحاً مسروراً وقال لها يا جدتي لدي ألف دليل عقلي على وجود الله وجدته كبيرة لا تعرف علوم المناطق والفلاسفة وهذه الأشياء الجدلية فقالت له ببساطة وبفطرة في نفس الوقت قالت له لو لم يكن في قلبك ألف شك محفجت إلى الف. دليل دليل واحد يكفي رزق ذلك قالت له هؤلاء مفن في قلبك ألف ولهذا بعض هؤلاء المناطق والمعتزلة تلجوين قال لما حضرته الوفاة قال وها أنا دا أموت على عقيدة أجائز نيسابو على عقيدة من؟ أجائز لماذا اختار عقيدة الأجائز؟ لماذا ما قال أموت على عقيدة الشباب لأن العجائز كبار السنة الذين يدركوا هذه الفلسفات على فطرة على فطرتهم فلما أراد أن يموت اختار أن يموت على عقيدة عجائز لإنسابه لأنهم لم يختلطوا بالفلاسفة ولا بالمناطقة فكانوا على الأصل السليم في توحيدهم وعقيدتهم في رب العالمين وفي هذا الدين ولهذا ينبغي أن ننظر إلى آيات الكتاب وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الغيبيات على وجه التسليم على وجه التسليم كما قال الطحاة رحمه الله فإنه ما سلم إلا من سلم لله في شرعه ودينه لا يسلم الإنسان حتى يسلم لله في شرعه وفي دينه يسلم كل ما جاء الله يؤمن كل ما جاء عن رب العالمين آمن به عذاب قبر نؤمن بعذاب قبر سؤال في القبر نؤمن بسؤال القبر قيام وبعث يوم القيامة نؤمن بالبعث وبالنشور جنة الولاء نؤمن بالجنة وبالنا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نؤمن به كل ما جاء في, هذه ال... في هذا الدين من أمور غيبية نؤمن بها ولا نعارضها بعقولنا أبدا إلا إذا ثبت لنا أن النص بعيد إلا إذا ثبت لنا أن النص بعيد أو هوجد تعار وابس كما ذكرت في السابق قبل قليل الشريعة تأتي بما يحير العقول من ذلك مما يحير العقول أن الإنسان يقعد في قبره أن الإنسان يقعد في قبره هذا أمر ليس مستحيل أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى هو على كل شيء قدير سبحانه لكن كيف يقعد في قبره؟ واللبن والتراب من فوقه هذا أمر يحلل العقل لكنه لا يستحيل وليس بممتلع فنحن نؤمن بهذا أن الإنسان يقعد في قبريه بل حتى الذي في الصندوق في الصندوق التابوس أيضا يأتيه الملك ويسألانه ويقعدانه ويعذبانه لأن حياة البرزخ تختلف عن حيات حياتنا نحن في هذه الحياة الدنيا أما إذا جاء أمر يعارض العقل معارضة واضحة هناك وجدنا تعارض واضحة فنرجع أولا باللوم على العقل ونفتش ثانيا في صحة هذا النص فإذا وجدنا النص ضعيفا فلا حجة بالضعيف لأننا أمة تعبد الله على بصيرة والبصيرة هو ما صح عن الله عز وجل وما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا وجدنا أن النص صحيحا فنقول عقولنا لا تدرك هذا عقولنا لا تدرك هذا فنقول آمنا ونسلم لدين الله عز وجل ونؤمن بأن كل ما جاء عن الله ليس فيه تناقض ولا تعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ونصوصها ليست تعارض بعضها بعضا فاسأل بذا عليم زمانه أو أن يكون البعض ليس مثابتا ما قاله المبعوث بالقرآن وإذا رأيت تعارضا في بعضها وإذا توهم وإذا رأيت تعارضا في بعضها فذا من آفة الأفهام والأذهان إما متى ما وجد عندك دعو تعارض فاتهم عقلك ورأيك لا تتهم نص كلام الله ولا كلام رسول. فإن كلام الله وكلام رسوله ليس موضع اجيام إذا تبت هذا الكلام عن الله وإذا صح هذا الكلام عن رسول الله فلا يكون اتهامك لما قال الله ولما قال رسول الله إنما يكون اتهامك لعقلك أن اتهم عقلك كل عقل قاصر لم يستطع أن يستوعب هذا كيف يعدب الإنسان في قبره؟ يعدب نؤمن بذلك ولا نفصل في هذا كثيرا لأن حياة القبر وحياة الإنسان بعد الموت تختلف عن حياته في على وزه الأرض قبل أن تقبض روحه وكما قال أهل العلم فإن هذا الموت ليس موتا عدمية وإنما هو موت تحول من حال إلى حال كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الموت هو تحول الإنسان من حال إلى حال ليس موت عدم ولا ينعدل روحه لا تنعدل روحه لا تنعدل وجسده لا ينعدل بل يقى من جسده عجب الذنب كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب وروحه أيضا لا, تف... لا تنعجب فالمقصود بالموت تحوله من حياة... من الحياة الدنيا إلى حياة القبر هو ميت باعتبار الحياة... باعتبار أحسام الحياة الدنيا باعتبار أنه إذا نوذي لا يجيب وأنه لا يتحرك وأنه تنعدم منه الإرادة في هذه الحالة وأنه ينقطع أمله الصالح إلا من ثلاث فهو باعتبار أحكام الحياة الدنيا مين وأما باعتبار حياة البرزخية فهو فهو في حياة أخرى ورهذا قال الله عز وجل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بل أحياء عند ربهم ارزقونه في الآية الأخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون فهم أحياء ويفرحون وفي نعيم لكن حياتهم تختلف عن أحكام حياتنا كما أن الحي المستيقظ أحكامه تختلف عن أحكام الحي النائم أليس هناك اختلاف ما بين الحي وما بين النائم؟ أليس النائم إذا دعي لا يجيب؟ أليس النائم إذا دعي لا يجيب؟ والنائم يتحرك الناس من حوله وربما يحمل حملا ولا يدري عن ذلك بشيء وأما مسألة كيف يعذب في قبره وقد فارقت روحه جسده فنقول هذا يحدث الإنسان حتى وهو حي أحيانا الإنسان يرى في النوم أنه أكل طعاما معينا فيستيقظ الطعام في فمه يحدث أو يحدث يحدث كثيرا يرى أحيانا في منامه أن جماعة قام وجدوه وضربوه فيستيقب وجثته المتألم بل بعض الناس ممن رأى بعض المنامات المزعجة يقول وجثت احمرار في بعض المواطن في بدل فإذا كان هذا يحدث له هو وهو حي يحدث له من, من أحكام المنام ما يجد أثره وهو أصله ومستيقب ويقض فكيف يتعذب عقله من أمر قضاه الله تعالى وقدره من أن يعذب الميت في قبريه وأما العذاب هل يقعوا على الروح أم يقعوا على الجسد فهذا نذكره في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالم يقول خير صفوف النساء آخرها كيف تفعل المرأة إذا جاءت مبكرة إلى المسجد؟ إذا جاءت المرأة مبكرة إلى المسجد فتصف في آخر صف إن كان لا يوجد حائل بين الرجال وبين النساء لا يوجد الساتر أما إذا وجد ساتر بين الرجال وبين النساء فإنها تصف في الصف الذي من, من ناحية الساتر أول صف من ناحية هذا الساتر يقول لماذا نطلق على الأحاديث الموضوع لفظ حديث؟ أليس من الأحسن أن نقول أنها ليس بأحاديث بل هي أحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم سمى أحاديث في الصحيح من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين فسمىه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لكنه حديث مكذوب حديث مكذوب وقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث فهو حديث باعتبار أنه يتحدث الناس به وليس هو حديث باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو نطق به يقول أليس حكم الغناء حرام هناك بعض علماء يبحونه نحن أمة أبدنا الله تعالى بقال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه لا تعقد مقارنة بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قول فقيه من ما ما يساوي الفقه ما继الثاخ بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسوي شيئا لا ينبغي أن نعقد مقارنة أو أن نعقد معارضة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول أحد من الخلق أبدا العلماء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولكن الواحد من العلماء ليس بمعصوم ويجوز الخطأ على العالم بينما لا يجوز الخطأ على الأنبياء والمرسلين النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن رب العالمين بينما العالم قد يخطر في مسأله ولهذا لم يردنا الله عز وجل إلى قول أحد إلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الحجة فيما قاله الله قاله رسول الله وقد صحب الأخبار من رواية من من من بتسعة طرق أحدها في البخاري وتسعة في غير البخاري أنا بمالك أشعر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا نص ثابت صححه أئمة المحدثين وراه إمام الأئمة وإمام الدنيا في الحديث في زمانه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وفيه تحريم المعازف لأوضح عبارة وأظهر كلمة وسماها المعازف عليه الصلاة والسلام باسمها وأخبر أن أقوام سيستحلونها ما معنى يستحلونها سيقولون هي حلال أخبر النبي أن هذا سيقع أن هناك أقوام من أمته سيأتون في آخر الزمان ويقولون المعازف حلال وقع أم لم يقع هذا وقع فنرجع ونقول الحديث ضعيف كلا نقول هذا حديث صحيح تابت وفيه آلاً من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لسنا متعبدون بقول أحد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا قال, لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهل تحتاج أن تقول ما الدليل؟ إذا قال لك قائل بعد أن تقلت له قال رسول الله كذا وكذا إذا قال لك ما الدليل؟ ماذا تقول له؟ تقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل قوله هو الدليل قوله عليه الصلاة والسلام هو الدليل إذا قيل لك قال الشافع كذا فتقول ما الدليل؟ يصحم لا يصحم يصحم إذا قيل لك قال أحمد كذا فتقول ما الدليل يا صح أم لا يصح إذا قيلها قال والباق كذا فتقول ما الدليل يا صح أم لا يصح إذا قيلها قال ابو حنيف كذا فتقول ما الدليل يا صح أم لا يصح, يصح. إذاَ أقوال العلماء يحتج لها قول العالم يحتاج لحجة تدل على صحة قوله ولا يحتج بها. ولا يحتج بها. الحجة بينك وبين الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم عنه ستسأل وهو سيسأل عنك أنت ستسأل عن رسول الله فلhalla قال عليه الصلاة والسلام وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد وهو سيسأل عنا عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نحن نشهد على غيرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا نحن سنسأل عن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيسأل عنا وقد حرم المعازف والغناء بأوضح عبارة ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ الأصل أن, أن كلاهما بمعنى واحد فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر لكن يغلب لفظ الكافر على الجاحد يغلب لفظ الكافر على المنكر لشيء ويغلب لفظه مشرك على المكذب بشيء وإن إن كان في أصل الإطلاق الشرعي كلاهما يطلقان على بعضهم البعض فيقال كافر ويقال مشرك فيقال عن اليهود والنصارى كفار ويقال عنهم أيضا مشركون ويقال عن قريش كفار ويقال عنهم أيضا مشركون يقول كثير من الناس من يؤمنون بالأرواح غلوا يعتقدون بأن روح الميت تضر الإنسان الحي تخيفه بصورة بصورة مخيفة هذه من الخرافات هذه من الخرافات التي لا أساس لها من الصحة لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله ولا من واقع صحيح هسر كلها قصص وخرافات وباطيل يتناقلها الناس مما يخوفون به الصغار ثم يخافون منه وهم كذا والله كذا صلى الله عليه وعلى السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد